بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة لن يكن الذين كفروا رسُول مِنَ اللَلوصُهر فَم مُطلَله أَله رسول مَِ المَ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ الله لَهُ الدِّينَ وَمَا يَدِينُ إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, مخلصين له الدين حنفاء ويقين لا تو ويطو الزكاه مخلصين له الدين خنفا او يقيم الصلاه ويطو الزكاه وذلك دين القيمه وذالك دين القيمه, وذلك دين القيمة الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شول البريه أولئك هم شول البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه إن ال جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تحتها فيها أبدا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه لِكَلِمًا خَشِيَ رَبَّهُ